Ouais, wa simon d'arrêt tes stéréotypes ok vous pouvez prendre le mic à jean tout l'a bien écrit ça veut dire que quand même au, au moins il y a quelqu'un qui a le minimum pour comprendre les autres non non Pourquoi est ce qu'il a et ce d'avoir le mic والجريبة ديالك انت يلا يلا هاي ما تقول ليها لها لها هذا الان جنيرال حتى الكتب الامازيغية وفاحد الفترة فاش كنت كتتمنع اللي كتدفع مش عاقلتي عليها يعني هاد السلطة كانت مهوسة بهاد المسائل لان الامازيغية كنت كتمس الهوية الدينية معنى انهم ستعود الامازيغية هيدا غاي يفكروه في الاصل الاصول الحقيقية ديال المغاربة نان جي با اون في دو بخوند غلو مايك عات يا با في دو بخوند غلو Ok. Pourquoi tu n'as pas envie de prendre le mic et, t, et, et, et, et malgré ça, tu lances tes jugements comme ça. C'est pas absurde de ta part, non On aimerait bien t'écouter. Non. Ah bon Tu te prends pour qui pour juger les autres Yallah et sus. Mais À la place d'écouter, lit. Ouais, oui. Je vais dire quoi À la place de qui Ah, tu écris. Y à la place d'écouter, de... je ne juge personne. Pas... C'est pas que je t'interdis de juger les autres. Avant de juger les autres, il faut constater certaines choses. Écouter son adversaire, essayer d'analyser ce qu'il veut dire, ce qu'il cherche à signifier, et après prendre une décision pour. Parce que même le jugement, on ne le donne pas comme ça gratuitement Parce que ça va être dans la logique de l'absurde <coughs> Jugez quelqu'un sur, euh, sur des propos que tu viens d'accueillir avec tes oreilles Tes belles oreilles C'est un peu de jujit C'est un peu de jujit C'est un peu de jujit C'est un peu de C'est un peu Ça veut dire... أني ما كنقول قلت شي حاجة جديدة، أني أقول فقط ما هو مسكوك وجاهز ومتداول وتم لوكه عدة مرات حتى صار كتلك مسكة التي تمضغ شوينقوم؟ ثم ياك ولا أفعلن أن إلا أني أتقيءه على الآخرين. فاستغيثي بغض ججمه، أسيم أم سيمم بان ججمه، سان C'est comme si mésestimer quelqu'un, quelqu'un qui a pris la parole et qui a le courage de parler, et de discourir devant les gens, et de affirmer, affirmer certaines choses, et tu viens comme ça, d'un seul coup pour le juger, et prendre pour ses euh, prendre ses paroles pour, euh, pour des stéréotypes, c'est quand même si si facile, non? C'est aisé de, de juger les autres. Mais c'est très difficile de penser à leur place. Ce que tu n'as y pas fait. <coughs> Son argument. Mais qui tu as sahabé pour dire que les gens, ils savent pas argumenter. Ouh, <coughs> c'est je vais me dire OK! badal le verbe juger, jipa, l'indicatif an le verbe juger, avoir, mal, لون جالس س م س واحد لبختك استصح بيو الله يلا داري عوهي اللي لقيتي اس م س وايد سس يلا هو ما يصير حتى يطلع ما <بقاً> أمزية يا ما طلعنا بونسي أنا هو كيسمعني وعفكي يدير بحيلا سس أم زمس عدلينا على الكتب هو على الكتب وايد سس صلاة فوسن لأنها فقط نصير المغاربة ولا تشيع المغاربة مشيعة ولا أنها تدعو إلى تحويل الديانة وإلى الإلحاد وطبعا الغرفة بطبيعتها أنها غرفة تدافع الملحيدين وغرفة تدافع على المسيحيين المغاربة وحرية اعتقد ديالهم وحرية الفكر ديالهم وحرية الاختيار ديالهم خارج ما هو أورتوديكسي عقائدي وطوقي ضغمائي معمول به رسميا في المغرب فهي تدافع على هذا الهامش هذا هامش الحرية بهذا الوسائل الهزيلة ديها يعني بواحد الموية اللي هي ضعف يعني إحنا لسنا لا أسوسياسيون أنونيم ماشي الشركة يعني آ... مجهولة الاسم كبيرة عندها شيء أموال ولا عندها شيء ميزانية ولا كذا واحد الغرفة كتها 40 شخص ناس متطوعين فقط لا غير بهذا الوسائل اللي هي لا تسوي أي شيء ديرين سطاع المصدع خد أخويا هستاريكس لك الله قد أكمل كلامك أنا معك أوكي الخوت كان شي صوت كان شي صوت مزين طب كو شي حاجة أوكي مزيان إرهو مو دير ننتي بغيت نطرح واحد القضية أخرى ديل الكوتوب هو أن كين مثلًا في دك أمازون يذكرشين شيء قوي لا دك سي المعروف بالمعرف فيه في كتب زوينة صراحة بالذات كتب وعرة شوف شوف فيه يوك فيها الكتب بالذات وفيها المهم بالنسبة لكي كين عم يتعود الكتب أنك تقدر مثلًا إن تشريهم أونلاين من شم ولكن كين مشكلة في دوينة شنو الكتب بالضبط لي شيء لي الكتب اللي علاقة مثلا الهرب المسيحية واليهودية أو الكتب دي الإلحاد والكتب الفلسفة بعد فوق مشان الن اللي معروفين ديالهم هم ممنوعين؟ من تأخذها من امازون تمنع في الديوانة ها يعني وخا تكون بالفرنسي ولا تكون كما كانت ولكن حيث انا كنت تخلط ديجا كنت تخلط السيشي ديال لها دوان ماروكا وشفت, وشفت صلاح في دوك ذوك الغيقل ديالها ما ما ذاكرين شي حاجة اللي عندها علاقة بالغوليجيو خا تكون حتى بشينوية هذا هو المشكل المهم ما داكنيش في القوانين انا قلبتهم ما داكنيش هي حاجة اللي عندها علاقة بليغوليجيوني هائيا يعني انك السغرب يكونوا يديروا في حالة زعما راه يعني ارا مشكلة في حداتها والمهم مرادة بولات القادية دي اللي طابلات تاكتيل يعني الكتب تقدر تتليشارجهم او لا تشريهم مثلا من امازون وتقرأهم اخي غادي فهمش ما غاديش مهم ما غاديش يكونوا بالعربية اللي شريتهم <تصفيق> ده هو من امور الريجيون ديالو يعني ممكن انك تشريهم اونلاين وما كاينش يعني لا لا ممكن حاجة يعني هذا بعد يمشي. ولكن هذه مو واحد داخل من برا او لشي واحدة بالنسبة اللي مع في الخارج ولا شي حاجة وشي لا دخل شي معك لابي بالمثال سواء العربية ولا في فرنسي وشي يمنعوا عليك جابون سبعة حيث شالك نقدر مشانا نشري شي حاجة أولين ونقدر مشانا يكون الأخ ديالي اللي هو في الخارج يجيب لي معه سي كي حبسوها دونك دونكرا مشكيلة او بنادم يدخلش معك شاب ديالي مثلا واحد مسيحي عيدو شنو سوق امي حبسوا ليه <تصفيق> حبسوا لي ولكن الصراحه لا تكنولوجي هذه اللي مسهل القضيه مسهله الوضع بزاف يعني بزاف ورخاص بحال جالاكسي ولا ديال الامازون ما عقدتش لي على السميه ديالها كاين بالامازون وتتشري كتبه من الامازون يعني بلا كل ما كاين ديوان ولا ديرش, ديرش. بلا انا ما مسيفطت ليه دابا القضيه فين, فين انا ديجا ديجا كن كوموندي. كن يعني كنشري من لي سيتي طونجي ودابا كاين شي حاجه اللي كتجيني مثلا ف لابوس يعني كنمشي ناخذها كيحل الديواني والمسائل وتيشوفها وكاين الحاجه اللي كتجيني ديريكت يعني بلا ما نحتاج بلا ما يصيفطوا لي الإشعار الاشعار ديالهم انني نمشي ناخذها انا كتجيني ديريكت للدار فمشيني كان ديجا ديجا على كتوبه جاوني جاوني يعني ماشي كتوبه مجموعين كلهم ولكن كتاب واحد جاني ديجا جاني يديرك للدار بلا ديوانا بلا والو واش قلبوه ولا زعما داكشي مسدود على زعم. ما بنشلي فيها فيه انايا و كاين شي حوايج <تصفيق> اللي ضروري ما تاخدها دابا الديوانا المغربيه هي خطيره ضروري الديوانا واخا غير القرعه لا لا لا لا, لا شوف انا دي ديجا دي جوني انا دي ندير تقريبا شي 5 جو ولا ولا شنو كنت جاتني واحد مهم صفت على انجو فيديو ديال ستيشن جاني ديريكت للدار وصفت على واحد بلاك ليو اس بيته هي جاتني ديريكت للدار بلا ديوانة ولكن شي حواجي اخرين تناخدو من ديوانه خسيمشي نجيبو يعني وشي دكتخربق ديالي عشروا عليهم ويشوفوا شحال مش همشي واحد الكتاب ديجا ولا جوش كتوبه تقريبا كانوا جاوني شاومه بلا يعني يعني بلا بلا جاني ديريكت اكي كي ما وش كان بحلول ولا ما مهم المهم هادو اللي جاوني ويداروري منين جاتك من من انغليز اخي من لونغلوتير كتخدي تخديش من الاي وجاتني ديرك للدار الى جي ديل فيديكس وما كلفو بالديوانة ما فهمشي نورمال مو déjà déjà j'ai obtenu par DHL car nous avons initié des pièces par DHL, donc j'ai obtenu chaque chose en douane. J'ai USPS, des des Américains, chaque chose بدي بالدخل يكون كون عندو مشي في ماروك لا غيشه مشي ديستريبيوتر لا ركت جي ديريكش من نجليز بجاتني بالذيك الـ AirMail ديالهم مشي همشي ديريكتهم و فيديكس كيدوزو كيدوزو على الديو انا ما عرفش عمني اخديت زعمة بالفيديكس صراحة عرفت الفيديكس ولكن عمني ما انا ديجا اللي جاوني عندك ديك الـ AirMail ديال ديال, ديال الانغلوتر و و الـ DHL جتني من ألمانيا. وده كانت كانش وحدة تي إين تي. تقول التي إين تي كان جتني من هولندا. أميريكاني جاني اليو U.S.P.S. ذكشي ذكشي عرفت يا من أمريكا. واش مكتوبة عليها جيفت. كين أخويا مهم. كين شي حاجة جيفت وشي حاجة ماشي جيفت. نورمال مو حد. شيء يكونهم يكونوا واحد كيكون في واحد قابلو. فهمش كي الحجلك تجي جيفت. على حساب ده على حساب اللي غادي بي عليك. كل شيء ذيك اللي بيحلك يدير معك المزيان. حيتناور مال مو في ديواننا أنا اللي عارف واللي كنخدم به يعني قل من خمسمية درهم ما تشش خلص ليلى ديوانا الأوله وبالنسبة الأعياد، أعياد أعياد دينية شيء شيء شيء خليه وطلعش ال ألف درهم يعني من من ألف درهم كوم مكسيموم يعني إيش قدر تأخذ الحجب لديوانه ولكن بالنسبة بالنسبة للحويج الحويج شوية شوية غالي الحويج تتخلص عليهم شي 50% يعني دي الديوانة يعني واحد واحد مثلا 2000 درهم 1000 درهم، آه أي حاجة صباط أي حاجة جاتك من 50% وبالنسبة للإلكترونيك للإلكترونيك تقريبا 22% ولكن الشيء لك حيت دابا وشنو تيديرو تيكون عندهم دابا دوك الديوانه تيكون عندهم واحد الكاتالوغ الماركه معروفه لكان لكان لو بخي عليها. لو بخي مكتوب ما كانش عارفها وكيفاش دايره <تصفيق> برقاقه <تصفيق> <تصفيق> ولكن ديجا قلت لك شي حوايج جاوني زعما ديريكتهم وما كاين لا ديوانه لا والو نيشانونا ولكن شي حاجة خفيفة يعني كتجيك بحال بحال بحال الجوا كتجيك فواحد الجواب فهمتي المهم كل مره معاش انا هذيك دي السيستيم ديالهم كيدير كل مره وزد هاد غير المهم انغليز دو دي فوا ديريكتهم من بلايص اخرين من المانيا وامريكان ضروري كتدوز على الديوانه ولد لدينا. إيه خوي أكتاف راه سينومة أنا شريت واحد أمتين تأنتي ما خلص اللي هو له ولكن خفيف أمتين تأنتي ولكن أمتين نعم أمتين تأنتي ركبير هذا. أريد ركبير تلت أمتين ما أعرف انا كيدير هذا. آه دي اللابتوب لا إلا صافي على. آه ليش حب يدي التلفاز؟ لا داك ماشي داك لا مشكل المهم الا كانت ثمن مولاد الحرام ديفو فين دايرينو دابا هما باقي عندهم داك الشيء غير بحال لك تاخدها لا لك واحد ماشي بحال يعني واحد البياسه من برا ملي تيجيو يعصروا عليها في المغرب ماشي لو بري المشكل فين كين يعني كشولي زيادة 22 في المياه يزيدك 22 في المياه على حساب كمان دياله دياله ويخوي اكتاف وش اي كوميرس اي كوميرس اي اكتاف اكتاف اي كوميرس ويش اشري من السيشات ديال برادش آه البيبال اكتاف البيبال البيبال بال هو هو كل شيء دفع ما كنش في المقارب. لا لا سيكين في المغرب دخلنا صاحبي دي را را شي عام بيش دخل اه عام, عام بيش دخل انا عندي البيبال انا في المغرب وعندي البيبال بكارتة مغربية كارد فيزا مغربية عندي البيبال وشان ناخد منه كيديك وي وي خويا وي كاينه هذيك بي ام ال اس هذاك ديال سوسيتي البيبال و كتبدا تاخذ ال اس جي ام ماشي هيه ايه الخديجي دابا خصو دابا يبدلوا دابا الديوانه لا لك المغرب المغرب يعني من المغرب احسن علاش من بره؟ وليش أنا أخذ منه؟ أنا. أمازون ولكن امازون ما كي ما لي كل شيء. يبيع لك ليفر ويبيع لك ما شيء. أفلام ليفر ايبي ولكن بالنسبه فهم شي بحال ليلي في دابا راه بغاي شي فهم شي قليل قليله قليل ناقصه ماشي بحال أمازون انت باغي باغي تقرا خصك الامازون هو اللي تقدم منه تمشي لاماازون كاع الكتب فهمتيني مفتوحين صيفطهم لك للمغرب ما كاينش مشكل دكشي ديال لي سي دي و كان لي جو فيديو تما واقيلا شي حاجه خفيفه أما شي الاخر ما كاينش ايبي راه في كلشي الايبي اوتاني خاصه اه ايبي في كل شيء جيكسل هو هادشي اللي كي قال طولت المايك كيبان لي هي المهمه مودرنيتي معنا ياك باش انا نطلق المايك <تصفيق> كل شيء كل شيء نسوي راه هادشي اللي كيبان لي القضيه راه كدا شوفه يفعلون بالكتابه بوكس هو رواصن <خخش> شوف شوف هو هو هو هو هو شوف ما لك هو هو هو هو هو هو هو هو هو لك هو هو هو هو هو هو هو اللي جو اللي هو هو هو هو هو هو هو ما هو هو هو هو هو هو هو هو صراحة ما عنديش هو هو هو هو هو عندي هو هو هو هو مشي في حد في هدي جوف مشي اللي بقى أسترو أحسننا خويش بقى أسترو في هدي جوف اللي إكسكليسيف وشوفين